فين عدت سنه يا دنيا شهديه لي والجروح كذا تتعد وينك يا مهدي نرجع جنب ونتشهد وانا عليا بين نورك يا مهدي وينك يا مهدي هيك <تصفيق> احل عيون يردد يا نورك شمع اشتعيل يا سيدي اتساعد ظهورك ونجر تنشر عدل هذا سرورك وانحن تراب المقدمك لو جيه تزورك وانحن تراب المقدمك لو جيه تزورك فرحة عيوني تشاهدك عالفار انا معاهدك فرحة عيوني تشاهدك عالفار انا معاهدك وينك يا مهدي وينك يا مهدي كل لحظتي نعبي بسنك المنتج والموزع الوحيد لهذا الإصدار سيد حاكم الغالبي وعباس الخزاعي نقات <نصف <expands> <نصف��ة> قبل نفرش لك القاعب ورد والبدل الفاس ناخذ هوا ونتنفسه من مر عبضاس سولفلك يا تنصبر ويحر الاحساس الشوق جاء مثل طرق والفرقه من ما الشوق جاء مثل طرق من ما الصبر الله يساعدك يا الغالي قلبي فاقدك الله يساعدك يا الغالي قلبي قلبي قلبي فاقدك وينك وينك وينك يا ابو صالح كل لحظه نعد بسنه يا كريا شهدين والقرب داك تتغيب وينك يا مهدي دكاك يا مهدي دكاك يا مهدي وينك يا مهدي وينك يا مهدي رأيتك تيظهر بالعديل ويهلهل الكون يحسين عصرك شيعتك صارت لك جنون يحسين عصرك شيعتك صارت لك جون كل عاشق يجن بالعشق في كان مجنون حبك كنز يلمنتظر بالقلب مكنون حبك كنيز يا المنتظر في القلب مكنول <تصفيق> يا شيعي أفرح خائدك المهدف ظهوره يساندك يا شيعي أفرح خائدك يمت يمت يمت, يمت, يمت وَنَك يَا مَهْدِي وَنَك يَا مَهْدِي وَيَاي نَك وَنَك يَا مَهْدِي كُل لَحْظَة نقات قلبي ناشدك أول علي هين موعدك وينك يا مهدي وينك يا مهدي <تصفيق> الهندسة الصوتية والتوزيع والأداء أحمد الطاي كلمات أشاعر الحسيني المبدع حيدر الشبلاوي إخراج نشوان النصراوي النشر والتوزيع الشبكي حيدر هاجر وعباس البصري وصالح العقالي